ما هي الأصول التي مرت بنا عند العمود خذ الجهاز الأول إقلاط الدين لله بيان رزيز الذي وشرته بالله الثاني أمر الله ليس مع الدين هنا عيسى فلو غسير الثالث أجل عوضاء الرابع بيان علم العلماء في فنفقار وما تشبه هذين وليس منه بينا بالأمس جملة من صفات العلماء فمن يذكرها خذ من كل كتاب نصغى وهذه مكافأة ماليه بشراء الكتب <تصفيق> الذي ليس عندك خذه المؤخرة أنت أنا. ابدأ ابدأ هل علماء هم أهل عناية بالله العقيدة والتوهيد وتحذير من الشرح وأهل عناية بالسلح أنت شاركت سابقا أنت شاركت سابقا أخذت من الكتب بعضها ما ليس عندك تعال خدمة نعم هم العلماء هم عناية بالعقيدة والتوحيد وتحذير من الشر وهلوا عناية بالسنة وتحذير من الظلام هم الذين علم العلم وتعلموا وعملوا به ودعوا بنيه فصدروا على الآذاتهم أيضا جميل ان ذكرت جمله من الصفات سيكملها صاحبه تعطيه المايك اذا بريء اذا ما معك يكفيك خلاص أوه. اكمل الجواب تعال سلمه الرائع اعطها الاخ وإذا واذا لم يجيب خذ الكتب اللي معه السلام عليكم العلماء هم الذين أخذوا العلم من العلماء احسنت وعملوا به وطبقوه وما خافوا في الله لوم تلائم و مع مراعاة الحكمة بالذي هي أحسن التي هي أقوى صبر أصبر أصبر أصبر أصبر هذه مكافأة أستلقى كتب أيضا أكمل نعم والله له عنايه بالبدء بصغار العلم قبل كباره نعم اهل توضيح للمهم ولا يعقدون بالكتاب والسنه الصحيحه ولا ولا يعتمدون على البقول بل يعتمدون على النقول و... وايضا والعقول ايضا النقل الصحيح والعقل الصحيح ايضا فإذا أتى النقل الصحيح إذا أتى النقل أرشد العقل بخلاف من يقدم العقل على النقل أو يقبل النقل ويعطل العقل لا الصحيح هو الأوسط إن في هذه المسألة ثلاث أصناف هناك من قدم العقل على النقل فلا ينظرون لكتاب ولا سنة ما يراه بعقله وهؤلاء العقلانيون منهم المعتزلة غيره وأيضا هناك من عطل العقل واعتمد النقل وإن كان بعض هؤلاء روافض وهناك من استنار بذلك فأرشد النقل العقل كذا هنا وكذلك فيهم الخشية لله سبحانه وتعالى هم أهل الخشية لأنهم يزدادون والخشية أمر زائد على الخوف لأنهم خوف بعلم بخلاف خوف العوام أي عامة الناس لا شك هذا خوف ولكن خشية العلماء خوف بماذا؟ خوف بعلم كما ذكر الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ايضا لا هيا نحن نخليه منك واصل صفات كثيره ذكرناها بالامس طيب ما هو موقفنا تجاه اهل العلم ما هو موقفنا تجاه العلماء فالناس في ذلك عده الوان اعط المقرفون الى جهتنا نجيب السؤال الثاني ها ما في أحد هنا طيب عطل الأخذ في الأخير اللي عليه طيب في الأخير أنت من في الأخير أنت وصل اللي وراك أنت أي أم شاركت قبل؟ نعم شاركت قبل؟ نعم طبعا طائفة غابت في العلماء وطائفة تنقصتهم تنقصت العلماء وازدرتهم واحتقرتهم وذكرت فيهم ألوان السباب والشتائم وطائفة سباة العلماء جعلوا العلماء لهم واسطة معرفه الحق فلا يتبعونهم لذواتهم إنما هم أدلة من الحق فيبينون لهم ويقبلون منهم لا لذواتهم إنما بالأدلة التي قد بينوها فإن أخطأوا فإن أخطأوا لا طاع في المخلوق لما فيه في أيضا ذكرنا أمس تفصيل في المسألة أنت كنت حاضر حاضر بد يكون الجواب كامل ذكرنا أنهم لا يتبعونهم في أخطائهم نجعل هذه المسألة تفصيلية يجيب عليها غيرك تعال قم بعض الخلف أيوه. وأنت تعال أجل ومن الذين عارفوا حضر العلماء ولم يستبعوا جلتهم و... لا نقول بدعتهم انما ما وقعوا فيه من اخطاء لأننا نتعامل مع علماء اصولهم اصول اهل السنه هذه مكافأة لك كتاب واحد مجرد حركتك ها؟ وعرفوا قدرهم ايوه و... ولما يبتدؤوا اجلادهم و... وكذلك اذا كانوا يردون على خطاهم بادب ولا يلزم من ذلك ترك ما عندهم من حق ترك ما عندهم من حق فالعالم ربما يخطئ ولو إذا لم نرى في علمائنا ذلك فنرى أنهم لهم إيش؟ لهم العصمة أصبحنا روافض لا تقول كذا لا. وليس استهجان لحقهم ومنزلتهم إنما الاتباع في الصواب طيب هل الجواب الجواب كامل هل جاوب الاجابه كاملة ما هي الاجابه الكامله ايوه قم اعطها المايك هو عندها اجابه كامله قم تام الكتب الاول لا لا الاجابه التي ليست كامله اكملها علماء إن أصروا أصابوا أخذنا مما معدهم من علم وإن قاله خطأ. قال هذا وإن أخطأوا نصحناهم ولا نقبلهم في خطأهم قال هذا عليكم السلام إذن نجلس تعال أخذ خذ مما ليس عندك خذ من كل شيء الإسلام هذه لكست عندها شراء الكتب طيب خلونا نبدأ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير قلب الله أجمعين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار ويكفي في هذا آية سورة آل عمران وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية وآية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وآية في يونس وهي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن, إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن اتبعه فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد الإيمان والتقوى فليس منهم يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء الأصل السادس رد الشبه التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا اوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي فكر وعمر فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا اشكال فيه ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمها فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وامرا في رد هذه الشبهه الملعونه من وجوه شتى بلغت الى حد الضروريات العامه ولكن اكثر الناس لا يعلمون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا اغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم اخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين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 الحمد لله على ممن به من تكرار هذا اللقاء المبارك للمذاكرة في هذه الرسالة لشيخ الإسلام الإمام المجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله هذه الرسالة الأصول الستة وتقدم معنا أربعة من الأصول والآن نشرع في الأصل الخامس والسادس وبهذا نختم الرسالة اليوم إن شاء الله ذكر في هذا الأصل بيان الأولياء والتفريق بينهم وبين من يتشبه بهم من المنافقين والفجار ثم ذكر آية آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهذا في مسألة ذكرناها لكم وهي مسألة الاتباع مسألة الاتباع فمن أعظم صفاتهم الاتباع هل الولي له صفه معينه هل الولي هو الذي يلزم ان يكون لابس عمامه خضراء هل الولي يلزم ان يكون له جبه هل الولي هو الذي على قبره قبه هل يلزم للولي أن يكون من آل فلان هل الولاية بالتوارث هل هي إرث إن كان من آل فلان فهو ولي وإن لم يكن فلا ولاية له هل الولي بل له طريقة معينة متبعة من الطلق المتذعة المخترعة من هو ولي الله ولي الله له جملة من الصفات من هذه الصفات التي ميزته أنه متبع يسعى إلى أن يكون من أحباب الله فهو أول استقامته على الفرائض من يحضره في ذلك حديث قدسي من يحضره في ذلك حديث قدسي نعم في المؤخرة الذي قام أعطه المايك أمم في الحديث ما تقرب إلي عبي أحب من مما مما افترضته علي افترضته أحب إلي مما افترضته علي ولا يزال ولا يزال عبي يتقرب إلي بالنوافذ حتى وحبة فإن أحدثته كنت سمعوه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يصر بها ورجله الذي, به الذي يمشي عليها أن تؤذن في بلدكم تؤذن في البلد عندكم لا لا أنا لا في طيب آه. هذا الحديث من أعظم الأحاديث في الولاية فكيف يكون من أولياء الله وهو يشهد الصلاة وهذا قد ميز بالمحافظة على الفرائض ما هي الفرائض فرائض الدين الواجبه واعظمها العقيده عليكم السلام خذ ما ليس عندك نسخه نسخه وهذه مكافاه اشتري فيها كتب اعظم الفرائض شان العقيده شان العقيده الصحيحه للاتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم فرائض القيام بالواجبات وترك المحرمات والابتعاد عن الشهوات والشبهات ما هي صفات الولي؟ هو القائم بالفرائض مستقيم على التوحيد والاتباع، الممتثل لفعل الواجبات، المبتعد عن المحرمات المنصرف عن الشهوات والشبهات، هذا ولي الله، هذا حبيب الله، وإن كان من اب كافر وأم كافرة، وإن كان حديث الإسلام. فلا يلزم أن يكون من آل فلان. كان شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه حين يقول وإن كان من آل غضنفر. ويعني بغضنفر الأسماء والمسنيات الذي تسمون بها هذا من آل الفلان وهذا من آل كذا. فبعضهم يتفاخر بالنسبه والانتساب وهذا فخر لا ينفع إن لم يكن هناك اقتداء وامتثال فمن بطا به عمله لا يعجل به نسبه العبره بالامتثال والاستقامه على الشريعه ومن أول الصفات التي ذكرها عنهم هي الاتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كيف يدعى له الولاية وهو يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة كيف يدعى له الولاية وهو يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع غارق في البدع كيف تدعى له الولاية وهو مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي كيف يدعي الولاية وهو ليس متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في معاملته وأخلاقه وسلوكه بد من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في سائر الشؤون هذا هو الاتباع ويعتني بجانب الأخلاق السلوك وينظر ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبسمه في إكرامه في غضبه يقتدي هذه هي المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني احببكم الله لأن الأولى دعوة والثانية محك الكل يدعي محبة الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إذا النتيجة الأولى مبنية على الثانية لأن من أحب الله اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فالله الله ايها السني الأثري السلفي أن تخالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتدعي أنك مقتفل لأثره وأنت مخالف لهديه في شأنك كله ابتداء من الاعتقاد ثم العبادة ثم المعاملة والهيئة والسلوك والأخلاق في كل ذلك ينبغي أن يكون لك فيه القدح المعلّى أيضا من صفات أولياء الله أنهم أهل محبة صادقة للمؤمنين يحبونهم ويألفونهم ويتقربون منهم ويتواصلون معهم يحبون للأولين ممن تقدم من الصحابة والتابعين وأما أهل الطعن في الصحابة فهؤلاء ليسوا بأولياء الله إنما هؤلاء هم أعداء الله لأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بأن يقدر أصحابه وأن لهم المنزلة العالية ثم ضرب ذلك به مثلا فقال لو أن أحدكم أنفق مثل احد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه دعوني وأصحابي، ثم ياتي من يطعن المتقدمين من الصحابة، وهذه من موانع الولاية، فكيف يدعي الولاية وهو شباب الخلفاء والصحابة؟ أولياء الله. لهم من الله تبارك وتعالى الا يخافوا ولا يحزنوا فهم امنون لا يفزعون مرضيون لانهم امنوا به واستقاموا واتقوا فالإيمان متى ما تحقق مع التقوى كان الأمن والرضا فلا خوف ولا حزن بل لهم النصر والتمكين ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا وهم محسنون م? والذين هم محسنون فالإحسان والتقوى من أعظم الصفات الإيمان بأركانه قول وعمل واعتقاد إيماننا قول وفعل ونية يزداد بالتقوى وينقص بالردى ومن قال بالقول والاعتقاد والعمل والزيادة والنقص فقد خرج من الارجاء كله ثم يتقون ما هي التقوى التقوى ذكرها اهل العلم بتعريفات كثيرة ومن اجمع هذه المعاني أن التقوى كلمة جامعة لامتثال كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وترك كل ما يبغضه الله ويأباه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وبهذا تشمل فعل الخير كله وترك الشر كله وأن تجعل بينك وبين غضب الله وقايا هذه صفات الأولية الأتقية الأنقية الأصفية الأخفية أولياء الله ليس كما في بعض البلاد لا يعرف الولي إلا بعد أن يموت كيف يعرفونه على قبره قبة هذه قبة الولي فلان أو يبنون على قبره ومن أعجب الأمور قبر الحسين في العراق قبر الحسين في الشام قبر الحسين في مصر قبر الحسين كم هو هذا الحسين هذا إن دل فإنما يدل على خرافة اتخذوها والصحيح أنه لا يعلم جسده ورأسه مدفون في البقيع بجوار أمه فاطمة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ومع ذلك تجد في كل مكان هنا قبر الحسين أو من جعل الجيلاني أو العيدروس أو البدوي أو الدسوقي أو غير ذلك فقد بلغت القباب والقبور والمشاهد في العالم الاسلامي عشرين ألف قبه وزياده ما بين معظمه بلغ الحجيج اليها اشد من الحج الى مكه وموالد عندها تقام هذا الولي الذي له من الفضائل وله من المناقب وله من كذا وكذا وكذا فيصفونه بما يوصف به رب العالمين من كشف الضر ورد الغائب واجابه الدعاء ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين كم وصفوهم بتفريج الكرب وقضاء الحاجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يقول لابنته فاطمة سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا هو وهو حي يقول لا أغني عنك وأم أقرب الناس إليه من حيث اراده النفع له بنته وبعد مرته يقولون يغني وينفع هو وهو حي يقول لابنته فاطمة لا اغني عنك من الله شيئا يقولون يغني وينفع ويكشف ويرد ويفرج ويهدي ويرزق ويعطي ذاك رب العالمين واما رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يرزق ولا يغفر ولا يعطي ولا يعلم الغيب ولو كان كذلك كما قال عن نفسه لاستكثرتم لا من الخير يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوته شهر وخلفه سادات الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام هو يدعو وهم يؤمنون والله تبارك وتعالى يقول ليس لك من الأمر شيء او يتوب عليها ورسول الله يلعن اللهم لعن فلان والعن فلان والعن فلان يسميهم باسمائهم ويلعنهم والله تبارك وتعالى يقول ليس لك من الامر شيء او يتوب عليه هو وهو حي يدعو وهم يؤمنون والان يدعى هو صلى الله عليه وسلم بما لا يدعى به الا رب العالمين هو لا يغفر الذنوب هو لا يكشف الكروب هو عبد غير معبود انما انا عبد الله ورسوله فلماذا يوصف بالصفات الاله بل جعلوا في بعض الصالحين ما يقوله الضال الجفري ان الولي يستطيع ان يخلق الولد وهو من اضل الناس في هذا الزمان في وسائل الاعلام فاحذروهم وحذروا منهم وهؤلاء دعات وثنيه دعاة شرك وإن ادعوا بذلك حب الصالحين حب الصالحين لا يجعلهم في مصاف رب العالمين نعم نحب الصالحين محبة دينية محبة في الله وليست مع الله فالحب في الله ديانة والحب مع الله شرك فليس معه أحد ولذلك ميز الله المؤمنين فقال فيهم والذين آمنوا أشد حبا لله ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداه الخلق وحفاظ الشرع إلا أن الاولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن اتبعه فليس منهم لأنهم يسمون المتبعين أو من يتبع الرسول العوام وأما هم هم الخاصة والخاصة وخاصة الخاصة والواصل تعرفون من الواصل؟ الواصل هو الكافر فعندهم أنه وصل وصل وصل لماذا؟ لأنه تجاوز المرحلة البشرية فإما يعلن به وصل رب العالمين أو أنه وصل اليقين فالله تبارك وتعالى يقول ماذا؟ وعبد. ربك حتى يأتيك اليقين هذا أتاه اليقين فسقطت عنه التكاليف الشرعية نعم هو ولي ولكن لا يصلي ولا يحج ولا يزكي ولا شيء لماذا؟ قال لأنه وصل وصل هذا من الواصدين بلغ اليقين متى نبلغ اليقين حتى لا نصلي لرب العالمين ولا نكن له عابدين ولا شاكرين فهذا مفهوم بعض الناس فاصبح هذا هو الولي واما اللي يصلي ويزكي ويسجد ويركع هذا لا يزال لم يبلغ اليقين بعد اليقين هو الموت اعبد ربك حتى ياتيك الموت فتموت على ذلك وأنت عابد لرب العالمين فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة من مات وهو يلبي كذلك بعث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات على حال بعث عليها يوم القيامة فيصفون هذا هذا هو الولي وأما المتبع للرسل فهذا من الضالين ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الايمان والتقوى فمن تعهد بالايمان والتقوى فليس منهم ذكرت ذلك في مساله اليقين اي الذي يخرج من التكاليف هو كذلك ومن أراد أن يعرف العجب فلينظر إلى طبقات الشعراني عندما يذكر الكفريات مناقب تعرفون هذا الكتاب طبقات الشعراني لحال المتصوفة يذكر الكفريات مناقب ولولا حكمه هذا المسجد لذكرت لكم شيئا من اقواله ولكن من اراد أن طلبت العلم المتمكنين الرجوع لذلك فليرجع فهنا الشيخ دعا ربه رحمه الله عليه والشيخ مخالط في نجد كان الشرك كان قبر زيد بن الخطاب في نجد يعبد من دون الله كانت المرأة تأتي النخلة فتطوف بها بذكر النخل يا فحل الفحول ارزقني بزوج قبل دور الحول كانوا يدعون قبر زيد فياتي لهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هم يستغيثون بزيد وهو يقول الله خير من زيد الله خير من زيد الله خير من زيد هيئة العقلاء يسمعون ويستجيبون كانت الدوله لاهل الشرك والبدع فصدق مع الله ودعا واجتهد فاستجاب الله لدعوته وربما ينشد الصادق وينشط ويجتهد فلا يجد من يستجيب له فليس الاستجابة وعدم الاستجابة دليل على الإخلاص فيأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان فيا دعاه الحق والسنة يا دعاه التوحيد انشروا التوحيد في بلادكم وفي أسركم وفي أقوامكم وقبائلكم انشروه وادعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وانشروا الحق في الناس فإن فطر الناس قريبا من الحق علموهم دينوا لهم خذوهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوى استجيب لكم فالحق عليه نور وللنفس له قبول بخلاف الباطل كان الشرك يعد في جزيرة العرب ذهب إلى الحجاز فإذا بالناس تستغيث بالكعبة بعض مشائخه كان يستغيث بالكعبة فيقول يا كعبة الله ثم يقول فطلب منه أن يقرأ عليه من القرآن بعض الصواب يصحح هذا فوافق ذلك الشيخ فتلى قوله سبحانه عز وجل لإله في قريش إلى أن قال فليعبدوا رب هذا البيت قال رب هذا البيت ثم يعيد فليعبدوا هذا البيت قال رب هذا البيت قال اراك يا شيخ كلما تقوم تقول يا كعبة الله فهل نعبد البيت ام نعبد رب البيت قال بل يعبد رب البيت احسن الله اليك فقد علمتني ياتي الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى الناس يطوفون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يطاف حول الكعبه ويأتي لشيخه السندي قال يا الشيخ ما تقول في هؤلاء قال متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون طالب علم يتعلم من العلماء ومع ذلك لا ينسى أشياء ان وقعوا في شيء من المخالفة أو الخطأ يذهب إلى العراق فيجد ذلك وقد ألف كتاب التوحيد في البصرة وهو من العمر ما يقرب من 21 سنة ألف كتاب التوحيد في العراق ويرى الشرك وهذا ذكره حفيده عبد الرحمن بن حسن في كتابه المقامات ويعلم الناس التوحيد ويناقش ويحذر من الشرك كتابه كشف الشبهات ليس فرضيات جدلية إنما هو واقع ممارس كان يناقشهم ويبين لهم فجمع غاية ما عند أهل زمانه من الشبه فدونها رأى في الناس عن كتب العلم فاختصرها وهكذا فانظر ماذا يقول يقول يا ربنا نسالك العفو والعافية إنك سميع الدعاء لما يجد من هذا الفهم المنتكس لما يجد من هذا الفهم، الناقص لما يجد من هذا الانحراف العقدي في أهل زمانه، فهذا هو الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، ومن ليست فيه هذه الصفات فهم أولياء. فهم أولياء الشيطان ليسوا بأولياء الرحمن وهناك كتاب جميل اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من يعرف لمن هذا الكتاب بارك الله فيكم هو لشيخ الإسلام ابن تيمية هذا الرجل المجاهد الكبير الناصح لامته أما الأصر السادس فهو رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتثلقة المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفها إلى المجتهد المطلق المجتهد هو الذي موصوف بكذا وكذا وكذا وهذا ما هو إلا ليعرض الناس عنها مثل من الآن صرفوا الناس عن الكتاب والسنة والعلماء لا تذهب للعلماء العلماء يتكلمون بكلام كبير جدا كلام معقد أنت ما تفهم تعال معنا نحن عندنا أناشيد وعندنا تمثيل وعندنا خلوات وأشياء مبسطة سهلة هؤلاء إذا أصبحت كبير أنت ذهب العلماء أنت الآن صغير ما تفهم وهؤلاء هم قطاع الطريق هؤلاء هم قطاع الطريق في وجوه من يريد الحق هؤلاء يصرفون الخلق عن الحق هؤلاء من الفجرة فلا يجعلونه يقرا القران القران فيه واعبد الله ولا تشركوا به شيئا واضحا ومع ذلك يقول لا يجوز, يجوز يجوز يجوز ان تدعو الاولياء يجوز ان تستغيث بعلي وفاطمه يجوز ان تستغيث بالحسين الله تبارك وتعالى يقول ولا تدع من دون الله اي مهما كان ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك لن ينفع أحد ولن يضر احد فالأمر بيد الله من قابل ومن بعد وهو الذي يدعى وهو الذي يستغاث به ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فكل من دعا غير الله متكبر لا يغفر الله له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فصيره النار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وهذا الفرق بين دعاه التوحيد والسنة وخلافهم ممن يصرفون عن الكتاب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا بعدي وهذا يقول لا تتمسكوا بالكتاب ولا بالسنة اتركوها فالمعاني فيها عظيمة إذن هل نقرا القرآن قال للبركة القرآن يقرأ ويعمل به ويقتفى ما فيه ويمتزل لأوامره وينتهى عن نواهيه يصرفون الناس إلى أقوال الرجال وأراء الرجال وإلى كتابات الرجال المجردة من الأدلة المبنية على العقول والأفهام الناقصة بل الرجوع إلى كتاب الله وإلى صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقولون القرآن لا يعرفه إلا الإمام المجتهد المطلق الذي من وصفه كذا وكذا وكذا قال صفات قد لا تنطبق على أبو بكر وعفر صحيح لأنهم هاتهم شيء من السنة كما يقول أبو بكر الصديق لما أعطته الجدة فقال لها لا أعلم لك في كتاب الله نصيب فيسال هل احد منكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك شيء هو الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت انا ابو بكر وعمر اتيت انا ابو بكر وعمر ذهبت انا ابو بكر وعمر فهم صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اعلم لك نصيحه ثم يقول احدهم فقال نعم قضى لها بالسدس عمر بن الخطاب لا يعرف سنه الاستئذان ثلاثا قال إما أن تأتيني بشاهد أو أوجعك ضرباً يعني كيف تقول ذلك يا رسول الله فاتى حي من الأنصار في قبة فسألهم قالوا نعم نذهب معك أصغرنا فذهب قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على استاذان ثلاثة فهؤلاء يشترطون أن تعرف كل شيء وأن تكون عالما بكل شيء وأن يحفظ كذا ألب حديث وأن يحفظ كذا وكذا وكذا وكذا هذا هو الذي يتكلم في القرآن القرآن منهما هو واضح لا يحتاج إلى توضيح اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا تقربوا الزنا هل بحاجة إلى نشرح أن الزنا حرام؟ أجيبوا واضحاً فمنهما يفهمه العربي ومنه من هو بحاجه إلى ذكر السنة الموضحة له ومنه ما هو لا شك تبينه أهل العلم وهكذا فما كنت تجهل فاسأل عنه من يعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهكذا من الصوارف عن الرجوع إلى ما فيه الهدى ووالله إنها شبهه شيطانية وول بها الناس فترة من الزمن عن الحق بل ان بعضهم قال ان سبب الكفران الرجوع للسنه والقرآن ورد الشيخ احمد بن حجر أرطامي رحمه الله عليه في كتاب على هذه الشبهه على احد علماء مصر قال سبحان الله وبحمده كان بين الله سبحانه شرعا وقدره اي هذا الشرع الذي بين فيه وضوح هذا القرآن وتيسيره ان يسترن القرآن للذكر فعلم من خلقا خلقاً وأمراً أي في أوامره وما قد هيأ الناس لذلك فلا يأمرهم إلا بما يعوم ما هو فيه الأمر وما فيه النهي في رد هذه الشبهه الملعونة جعلها ملعونة لأنها سبب في الطرد من رحمة الله فمن انصرف على القرآن والسنة اناله أن ينجو من وجوه شتى بلغت الى حد الضروريات العامه يعني مما لا يحتاج الى بيان انما بمجرد السماع تعرف بطلان هذه الشبهه من يقول لك لا ترجع للكتاب والسنه جميعكم يستنكر هذا ضروريه عامه كيف لا ارجع للكتاب والسنه كيف لا ارجع الى ما قد امر الله تبارك وتعالى بالرجوع اليه وحذرنا من ان نترك ذلك وأمرنا به فقالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأمرنا بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا من مخالفته فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أمرنا أن لا نشاق أمره وأن لا ننازع وأن نستجيب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 يقع قائلهم في الباطل فتقول قال الله تبارك وتعالى كذا وكذا فكيف يقول بكذا قال هو يعلم ما لا تعلم ما هذا هو يفهم ما لا تفهم هذا فهم له هذا كتاب الله بين ايدينا هذه سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم بين ايدينا قد بينها اهل العلم ودونوا في ذلك المدونات وبينوا في ذلك المعاني الصحيحة وذكروها بالإسلام ولكن كل هذا صرف للخلق عن الحق ثم ذكر صفات هؤلاء الذين حق عليهم هذا القول أن بينهم وبين الحق سد ومانع وكان سببا في أن كان ذلك غشاوة على ابصارهم فمهما بلغت فيهم النذر والبيان فهم لا يستجيبون لذلك ولكن الذي يستجيب هو من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب الذي اتبع هو الذي سينتفع الذي اتبع هو الذي سينتفع والذي اتبع هو الذي سيستفيد فبشره بمغفرة وأجر كريم أما أولئك فلا مغفرة ولا أجر كريم إنما عقوبة وجزاء وخيم لما وقعوا فيه من هذا الانحراف فيا معشر الاخوه هذه هي الأصول الستة وذكرها الشيخ استقراءا لزمانه ومن ممارسات رآها فيذكر ذلك على سبيل النصح والتوجيه كما أن له الأصول الثلاثة وله القواعد الأربع والأصول الستة فهذا تقسيم لينتفع به الطالب للعلم فيستفيد من ذلك والحمد لله على توفيقه ومنه وكرمه أن أتممنا هذه الأصول الستة ثم ذكرنا شيئا من بيان معانيها وأعترف بتقصيري في الإيراح ولكنها مشاركة لنصل إلى ما أراد الشيخ وما وفقنا فيه فالحمد لله رب العالمين هذا ما أردناه وما وقعنا فيه من خطأ فاستغفر الله رب العالمين والله ما أردناه وإن عنه لراجعون وإليه منيبون والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين